اللهم صلي صلتان كاملة وسلم سلمان تامان على سيدنا محمدين الذي تنحلو به العقدون وتقضى به الحرائج وتنال به وحسن الخرائب